أ ح س ن الله إ ل ي ك م يقول السائل من شروط ان ل ت و ب ة أ ا ل إ ن س ا ن يندم على ما صدر منه لو ما ندم على كل ا ل أ ش ي ا ء ب أ ن حاول أ ن يندم ولكنه ما قدر فماذا يفعل لا ت ك ت ل م ا شروط ا ل ت و ب ة ا ل ص ح ي ح ة أ ن يترك الذنب يقلع عنه ويندم على ما حصل منه م من فعل ف أ ن يحزن على الا يعود لذلك العمل هذه ش ر و ط ث ل ا ث ة لا بد منها والشرط الرابع إ ذ ا كان ذلك الذنب في اخرنا ل ه انسان معصوم أ و سفك دمه أ ن يقضي ما عليه من ح ق و إ ن كان سفك دمه أ ن يمكنهم منه なるほど。